صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين ضعفا وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صلي عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تظر الصلاة وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم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 وفي لفظ للمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله باب فضل الجماعة ووجوبها الجماعة تحصل باثنين كما سبق وقد قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح باب اثنان فما فوقهما جماعة وهو لفظ حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح ولكن يدل على أنها تحصل باثنين عدد من الأحاديث منها حديث مالك ابن الحويرث وفيه فإذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيم وكذلك الحديث الذي ذكرناه سابقا من يتصدق على هذا فيصلي معه فدل على أنها تحصل الجماعة باثنين و. وحينما يقال فضل الجماعة يدخل في ذلك ما ورد من الأحاديث في فضائلها كما في هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر صلاة الرجل أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة يعني فضلها في الأجر وكذلك ما يذكر أيضا تحت فضلها مما يرجع إلى جهة النظر كما يقال مثلا بأنه يحصل بذلك التواصل بين الناس والترابط ويعرف بعضهم بعضا بخلاف ما إذا صلوا في بيوتهم لا يعرف الجار جاره كذلك يحصل بينهم أيضا التكاتف الاجتماعي ويتفقد بعضهم حاجة بعض يعرف هذا مرض وهذا غاب لأنه حصل له أمر يعوقه أو نحو ذلك وهكذا أيضا يحصل بها عمارة المساجد التي من أجلها بنيت إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر بخلاف الناس الذين لا يصلون في المساجد فهم لا يعمرون المساجد ولا تعمر مساجدهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمي رحمه الله عنه الرافضة لأنهم عمروا المشاهد وعطلوا, وعطلوا المساجد لأنهم يرون أنها لا تصلى إلا خلف المعصوم إلا خلف الإمام نعم ولا تصلى خلف أحد دونه أضف إلى ذلك ما يحصل من التعلم والتفقه إذا صلى الناس رأوا ماذا يفعل الإمام وإذا سهى وينظر الإنسان الجاهل إلى من هو أعلم منه فيقتدي به في صلاته وفي تنفله وفي ذكره وما أشبه ذلك ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأذكار بعد الصلاة في الجهر بها بأن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بها تعليما وهذا الكلام وإن كان فيه نظر إلا أنه على الأقل يفيدنا قدرا مما نحتاج إليه في هذا الموضوع التعليم التعليم وعلى كل حال هناك أمور أخرى كثيرة لا أما ما يتعلق بحكمها فهي واجبة كما ذكرنا هي واجبة على الأعيان على كل رجل قادر يسمع النداء فإنه يجب عليه أن يجيب وإجابته تكون في المسجد بحيث إنه لا يصليها اختيارا ولو جماعة في بيته خلافا لمن قال بأنها سنة مؤكدة مع أن من أهل العلم من قال بأن هؤلاء الذين قالوا بأنها سنة مؤكدة كالحنفية والمالكية قالوا بأنه يأثم إن تركها من غير عذر فعلى هذا يكون الناتج والمآل واحدا، بحيث إنهم يؤثمون من تركها من غير من غير عذر. وخلافا لمن قال بأنها فرض كفاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على هؤلاء بيوتهم عن المتخلفين، فلو كانت تحصل بفعل البعض، فإنه قد أجزأ في الكفاية فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه كذلك في صلاة الخوف حيث ينقسمون إلى مجموعتين إلى فريقين فإنه بفعل الأولين طائفة الأولى يحصل فرض الكفاية فلماذا تصليها الطائفة الثانية كذلك مما يدل على أنها ليست بفرض كفاية وبالغ بعض أهل العلم كابن حزم ووافقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقالوا بأنها شرط لصحة الصلاة إلا لعذر, إلا لعذر فإذا صلى الإنسان ترك الجماعة وصلى وحده من غير عذر قالوا فإن صلاته فإن صلاته لا تصح وهذا فيه نظر والله تعالى أعلم والأقرب أنه أنها تجب على الأعيان وأنه يأثم إن صلاها منفردا من غير من غير عذر ولكنها تصح منه نعم تصح منه ومن ما يدل على وجوبها هذا الحديث الذي بين أيدينا. وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق عليهم بيوتهم وكذلك ما جاء في الرجل الأعمى حديث ابن أم كتوم في الصحيح وفيه أنه صلى الله عليه وسلم استقبل الناس في صلاة العشاء ثم قال لقد هممت أن آتي هؤلاء الذين يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم فقام ابن أم كتوم وقال يا رسول الله قد علمت ما بي وذكر له حاله وعذره وأن في طريقه إلى المسجد نخل ونعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء أو أتسمع الإقامة قال نعم قال, قال أجب أو فأجب وكذلك حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صحيح مسلم إذا كانوا ثلاثة فلي أمهم أحدهم ويدل على الوجوب أيضا آية صلاة الخوف فإن فإن وذلك من وجهين اثنين الأول أن الحال التي عليها هؤلاء الناس الذين يصلون حال خوف وفي حال حرب ومع ذلك ما رخص لهم بترك الجماعة ففي حال الأمن من باب أولى هذا جانب والجانب الثاني وهو أن هؤلاء صلوا صلاة تجوز فيها كما ذكرنا سابقا وصلاة هؤلاء في بعض صورها يتحركون ويذهبون ويرجعون ولربما كانت صلاة الخوف من غير ركوع ولا سجود وإنما بالإيماء وبعض السلف ومن الأئمة مثل إسحاق بالراهوية يقول بأنه تكفيه في الخوف تكفيه ركعة بل قال بعضهم تكفيه سجدة في شدة الخوف. فالمقصود أنه حصل فيها مثل هذا التجوز. فلو كانت الجماعة غير واجبة، لما طلبوا أن يصلوا بهذه الطريقة التي يحصل فيها مثل هذه الأمور. يحملون السلاح وتقف طائفة وطائفة أخرى تحرس ثم تتقدم ثم نعم. فدل ذلك على وجوبها. وهذا الاستدلال استحسنه الحافظ بن كثير نعم وهكذا أيضا الجمع بين الصلاتين للمطر فإن أحد الصلاتين تقدم عن وقتها ولو كانت الصلاة غير واجبة لكان أداء الصلاة في الوقت أهم وأولى من تحصيل الجماعة كان قيل لهم صلوا الآن هذه المغرب التي شهدتموها والعشاء إن استمر المطر فصلوا في رحالكم ما يجمعون العشاء إلى المغرب فدل ذلك على أن الجماعة واجبة وكذلك أيضا يمكن أن يستدل عليه كما استدل الحافظ ابن القيم لا صلاة لا لفرد خلف الصف ابن القيم رحمه الله يقول فكيف بفرد؟ خلف الجماعة ما هو خلف الصف يعني يصلي وحده نعم خارجا عن عن الصفوف وعن الجماعة يصلي منفردا فإذا كان هذا خلف الإمام ومع الجماعة ولكنه يصلي منفرد فقيل فيه هذا فكيف بمن يصليها بمنأة عن الإمام وكذلك أيضا ما أخرجه مسلم من حديث بن مسعود رضي الله عنه من كلامه شرت إليه في المرة الماضية من سره أن يلقى الله عز وجل مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى حيث ينادى بهن بل ذكر شيخ الإسلام تيمي رحمه الله بجماع الصحابة رضي الله عنهم على أن صلاة الجماعة واجبة واجبة على الأعيان نعم لكن قول من قال بأنها إن صلاها لي إن صلّاها منفرداً فإنها لا تصح منه إلا لعذر هذا فيه فيه فيه إشكال فيه إشكال يدل على ضعفه هذا الحديث الذي بين أيدينا نعم وهو أنه هنا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد فدل ذلك على اشتراك كما تدل عليه صيغة التفضيل. صيغة التفضيل في الأصل في شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر فيها. فلو كانت صلاة المنفرد باطلا أصلا، لما قيل بأن صلاة الرجل أو صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد. أما ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فحيث لا, مش... لا اشتراك بين الأمرين في الفضل فلا يقال إنها أفضل إنها أفضل منها كذلك أيضا نعم الرجل الذي دخل المسجد بعد ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه جاء في بعض الروايات أن ذلك قاله صلى الله عليه وسلم بعد ما شرع الرجل في الصلاة بعد ما كبر فالتحق به آخر فكان ابتداء الصلاة وتكبيرة الإحرام على سبيل الانفراد ولو كانت صلاة الجماعة صلاة المنفرد لا تصح لأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم لبطلان لبطلان أولها ولأمره أن يستأنفها من جديد أن يرجع يبدأ من جديد، لأن ما بني على باطل فهو باطل، فإذا لم يصح أول الصلاة فإنه لا يصح آخرها، نعم. كذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفجر، فجئا برجلين حديث سبق أيضا، لم يصليا، ترعد فرائصهما، فقال سلمان ما منعك ما منعكما أن تصلي معنا؟ فقال قد صلينا في رحالنا فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لهم صلاتكم في رحالكم باطلة فصححها وقال لهم فإذا صليتما في رحالكما ثم أتيتم المسجد فصلي معنا فإنها تكون لكم, نافل لكم نافلة فوين صارت الفرض الآن الأولى فهي المعتد بها صحيحة فكل ذلك يدل على أن صلاة المنفرد تصح لكنه يأثم إن كان ذلك من غير عذر إن كان من غير عذر وهكذا نقول في من صلى في بيته جماعة وترك وترك المسجد حيث ينادى بهم قال يأثم نعم وقد جاء في بعض الآثار لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ولا تخلو من ضعف نعم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أم مكتوم نعم أتسمع الإقامة قال نعم قال فأجب في بعضها أتسمع النداء وما قال له بإمكانك أن تصلي جماعة مع أهلك أو هل تصليها جماعة كذلك أولئك الذين كما ذكرنا سابقا هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم قد يصلون جماعة في بيوتهم ومع ذلك هم بمعاقبتهم بهذه العقوبة الشديدة نعم والله تعالى أعلم وعلى كل حال قوله صلى الله عليه وسلم هنا صلاة الجماعة أفضل، نعم، يؤخذ منه صحة صلاة المنفرد للأمر الذي ذكرناه، وفي بعض الفاضي تفضل وفي حديث أبي هريرة تضعف وفي الصحيحين تزيد على صلاته وحده وللبخاري تضاعف. حديث ابن عمر هذا هو بلفظ تفضل وليس بلفظ أفضل وذكرنا لكم منذ البداية أن المصنف رحمه الله لربما جمع بعض الألفاظ من روايات مختلفة ولربما كان بعض هذه الألفاظ ممن فرض به البخاري أو مسلم بل لربما قد تكون بعض الألفاظ في غير في غير الصحيحين وعلى كل حال الذين يقولون بأن صلاة الجماعة لا بأن صلاة لا تصح إلا بالجماعة إلا لعذر كشيخ الإسلام وابن حزم ومن وافقهم كابن عقيل الحنبلي بماذا يجيبون عن مثل هذا الحديث يقولون لابد أن يجيبوا بأحد أمرين إما أن يقولوا بأن قوله أفضل من صلاة أن ذلك في المعذور كما يقول شيخ الإسلام في المعذور وهذا فيه نظر لأن المعذور يجري له أجره على عمله كما عمله لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الإنسان إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمله وهو صحيح مقيم فلا يقال إن هذا في المعذور والعلم عند الله تبارك وتعالى أو أن يقول قائل بأن أفعل التفضيل قد يراد به مطلق الاتصاف جيد مطلق الاتصاف لا التفضيل بين أمرين مثل أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم مع أنه لا مقارنة بين مع أن خير أفعل تفضيل تمنى رجال أن أموت وإن أموت فتلك سبيل لست فيها بأوحدي يعني بواحدي سيجنبها الأتقى يعني التقي على الراجح من أقوال المفسرين وهذا صحيح أن أفعل قد تأتي مرادا بها مطلق الاتصاف نعم ولكن هذا خلاف الأصل ولو لم يكن عندنا أدلة أخرى لقلنا إن المسألة محتملة هذا الاحتمال لو فقط هذا الدليل ولكن الأدلة الأخرى التي سمعتموها تدل على أن ذلك نعم. والله تعالى أعلم أنها تصح ولكنه يأثم إلا لعذر يقول صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ يعني المنفرد بسبع وعشرين درجة في حديث أبي هريرة الذي سيأتي نعم خمسة وعشرين جزءا خمسة وعشرين جزءا الكلام الذي ذكره أهل العلم في هذا لا أعلم دليلا عليه وهي احتمالات بل إن بعضها في غاية البعد والتكلف ولكن رأيت أن أورد بعضها على لقل أشهر ما قيل في ذلك فهنا قال ب27 درجة وفي حديث أبي هريرة 25 جزءا فهل نجعل الجزء بمعنى الدرجة ونقول هنا ينظر إليها باعتبارات إذا كانت الجماعة أكثر مثلا وكان المسجد قديم وكان الإمام أتبع للسنة وأفقه فيزيد الأجر بهذا الاعتبار يعني أن ذلك باختلاف الجماعات ومواضع الصلاة يعني ما تتفاضل به الجماعة باعتبارات, باعتبارات مختلفة هل هذا هو المراد؟ نعم لربما إذا قلنا بأن الجزء والدرجة شيء شيء واحد ومن أهل العلم يقول بأن الدرجة أقل من الجزء وتكون الخمس والعشرون جزءا تعادل سبعا وعشرين درجة لكن هذه تفسر هذه لكن هذا الكلام لا دليل عليه إطلاقا لكنها محاولة للجمع بين هذا وهذا نعم وبعضهم يقول هذا باختلاف الصلوات فصلاة الصبح والعصر مثلا من صلى البردين دخل الجنة تكون ب27 وباقي الصلوات تكون ب25 مثلا معنا الحديث صلاة الجماعة وما قال صلاة الصبح ولا قال صلاة العصر نعم وكذلك العشاء قالوا لأن من صلاها كما في الحديث جماعة فكأنما قام نعم فقالوا هذه ب27 لكن صلاة الظهر بخمسة والمغرب بخمس بخمسة وعشرين وهذا لا دليل عليه إطلاقا قالوا صلاة العصر يستمع فيها الملائكة مع صلاة الفجر نعم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل نعم فلا دليل عليه. وبعضهم يقول السبع والعشرين تختص بالجهريه، والخمس والعشرين تختص بالصلاة السرية نعم وهذا اختاره الحافظ بن حجر رحمه الله مع أنه كما ترون لا دليل عليه البتة صلاة الجماعة ليس فيه أنها سرية أو جهريه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالقليل أولا 25 ثم أخبر بالكثير باعتبار تفاضل هذه الصلوات وبعضهم يقول ذكر القليل 25 لا ينفي ذكر الكثير مرة ذكر قدرا من الأجر ومرة ذكر قدرا آخر وهذا لا يخلو من إشكال لأن العدد العدد معتبر ومعلوم في أصول الفقه أن مفهوم العدد من المفاهيم التي يحتج بها بخلاف مفهوم اللقب وإن كان مفهوم العدد ليس كمفهوم الحصر الذي هو أقواها أو مفهوم الصفه مثلا فإن المفاهيم تتفاوت في درجة القوة لكن على كل حال مفهوم العدد يعتبر من المفاهيم المعتبرة فهو دليل صحيح فكيف يقال هنا ذكر 25 والواقع أنها أكثر من ذلك يدعم هذا فيه إشكال على كل حال نفس ولذلك كما رأيتم يعني إذا كان هذا من أشهرها وهناك أشياء دونها بكثير فلا حاجة لي ذكر أكثر من هذا لكن هذا من أقوى ما قيل أو من أشهر ما قيل نعم وكذلك أيضا حينما يتكلم العلماء رحمهم الله عن تعليل العدد لماذا الخمس والعشرين أو لماذا السبع والعشرين ليه؟ ما الحكمة في هذا؟ نقول هذه أمور الله عز وجل أعلم بها فهي أشياء تعبدية نعم استمعوا بعض التعليلات التي ذكرها بعض أهل العلم انظروا بعضهم يقول بأن الجماعة أقلها ثلاثة طبعا هذا الكلام فيه نظر يقولون أقل الجمع ثلاثة معا حتى من ناحية اللغة كما في المراقي أقل معنى الجمع في المشتهر اثنان عند الإمام الحميري يعني الإمام مالك رحمه الله والله عز وجل يقول فإن كان له إخوة فلأمه السدس مع أن الأم تحجب من الثلث حجب حج بالنقصان من الثلث إلى السدس بكم أخ اثنين والله يقول فإن كان له ويقول الحج أشهر معلومات مع أن أشهر الحج شوال نعم وعشر من ذو الحجة وسماه أشهرا فالمقصود هذا بعض أهل العلم يقول لما كان أقل الجماعة ثلاثة استمعوا جيدا والحسنة بعشر أمثالها نعم فاقتصر على الزيادة على الحسنة بالنسبة لهم فكانت سبع وعشرين كيف تطلع هذه؟ نعم، إيه يعني إذا شلنا حسنة كل واحد واخذنا الزيادة حسن بعشر أمثالها الآن هم ثلاثة نقص واحد على كل واحد اللي هي اللي هي درجة الصلاة الأصلية حسنة كل واحد نقصه الأصل أصل الحسنة أصل جزاء العمل من غير زيادة كم صار؟ سبع وعشرين يعني الحسنة بعشر أمثالها وهدول ثلاثة كأنهم اشتركوا في الأجر فصار ثلاثون درجة فإذا نقصنا درجة كل واحد الأصلية حسنته الأصلية على الصلاة من غير زيادة الحسنة بعشر أمثال إذا نقصنا الحسنة فقط على الصلاة بقي طيب ما نوم الآن هذه السبع وعشرون هي لكل واحد ولا منقسمة على الثلاثة فهذا فيه إشكال نعم وبعضهم يقول أقل الصلاة إمام ومأموم جيد إمام ومأموم ولا يسمى الإمام إماما إلا بالمأموم ولا يصاب يسمى الإمام المأموم مأموما إلا بالإمام طيب فإذا تفضل الله عز وجل على من صلى بجماعة بخمس وعشرين نعم وذكر 27 بناء على الأصل والفضل كيف تجي هذه نعم كيف تجي بناء على الأصل والفضل كيف تجي من يجيبها أعيدها مرة ثانية طيب يقول أقل الجماعة إمام ومأموم ولا يسمى الإماما إلا بالمأموم ولا المأموم إلا, إلا بالإمام نعم فإذا تفضل الله على من صلى بجماعة 25 وذكر 27 بناء على الأصل والفضل الآن 25 يعني كل واحد له 25 درجة والآن حينما التحق بإمام صار ذاك إمام وهذا صار مأموم الاقتداء هذا بهذا فزاد كم بهذا الاعتبار زاد درج درجة لكل واحد درجة نعم أي يعني هما درجتان جيد فهو باعتبار اتمامه بالإمام وبكونه مأموم لا تصح صلاة هذا هذه بدرجة وهذه بدرجة فصار المجموع الخمس وعشرين هي الأصل ودرجتين باعتبار اتمام هذا باعتمام هذا يعني في تكلف شديد وقد لا يتصوره بعضكم لكن كما قال شيخ الإسلام في مسائل المتكلمين في الاعتقاد أظن في درء التعارض يقول بأن القول الفاسد والباطل لا يمكن تصوره على وجه صحيح وإلا لم يكن باطنا جيد يعني بعضكم قد لا يتصور هذه القضية كما قرأ القائل لبطلان القول لبطلان هذا القول على كل حال طيب قال أفضل بخمس بسبع وعشرين بسبع وعشرين درجة ثم ذكر حديث أبي هريرة صلاة الرجل في الجماعة تضاعفه على صلاته في بيته وفي سوقه خمسا وعشرين درجة خمسا وعشرين ضعفا في رواية البخاري خمسة وعشرين خمسة وعشرين ضعفا لكن انتم نعرف العدد والمعدود إذا كان المعدود مذكر يكون العدد خمسة نعم نعم واختار موسى قومه نعم الخمسة الآن تقول خمسة رجال وخمسة نسوة فيذكر مع المؤنث ويؤنث مع المذكر فهنا هذه الرواية الآن يقول خمسا وعشرين ضعفا. الأصل أن يقال خمسة وعشرين خمسة وعشرين ضعفا فهذا إذا ردنا أن نخرجه فماذا, فماذا نقول نقول خمسة وعشرين درجة الضعف بمعنى الدرجة مثلا أو الصلاة عندما انفسره بالصلاة كما سيأتي في بعض ما يدل عليه فيكون بناء على المعنى روعية فيه روعي فيه المعنى الآن في قوله تعالى مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة, ثلاثة قرؤ, قرؤ القرء مذكر ولا مؤنث إذا فسر بالحيضة فالحيضة مؤنثة فالأصل أن يقال ثلاثة قرؤ وإذا فسر بالطهر فهو مذكر تقال ثلاثة قرؤ ولهذا استنبط منها بعض أهل العلم ومن المعاصرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أن القر بمعنى الطهر بناء على تأنيث العدد ثلاثة خلاف كثير في معنى القر لكن هنا يفسر باعتبار المعنى جيد وفي الرواية الأخرى خمسة وعشرين فقد يكون هذا من قبل متصرف من تصرف الرواة والله تعالى أعلم قال وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة الآن قوله توضأ فأحسن الوضوء أو قبل هذا تضعف على صلاته في بيته وسوقه 25 درجة ذكرنا من قبل أن هذا يحتمل أمرين يحتمل أنه أراد به صلاة في بيته وسوقه ولو جماعة ويحتمل أن يكون المراد بمفرده طيب ما الدليل على أنه بمفرده قالوا بأنه عادة هذا هو الغالب إذا صلى في بيته أو سوقه فهو يصلي منفردا يصلي منفردا فعلى كل حال قال وذلك أنه إذا توضع فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة إلى آخره الآن لاحظوا أمرين الأمر الأول وهو قوله وذلك أنه إذا توضع سيد هل هذا يبين وجه التفضيل بخمس وعشرين درجة أو أنه يتعلق بما بعده أنه لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة يحتمل الأمرين فمن نظر إلى أنه يعود إلى ما قبله جيد يعود إلى ما قبله من أهل العلم من قال إن هذه تعتبر من الشروط يعني يحصل لخمس وعشرون درجة إذا تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة ما له غرض آخر لا يريد يحصل له مثل هذا التضعيف وهذا محتمل وممن قال بأنه يرجع إليه أيضا يرجع إلى ما سبق ممن قال بهذا أيضا قالوا لا إن, صلاة إن هذه الأمور لا تكون شرطا لتضعيف الأجر والثواب لخمس وعشرين لا علاقة لها بذلك لماذا؟ ذكروا عللوا هذا بتعليل أصولي معروف وهي ما يعرف بالأوصاف الطردية سمعتم بتحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط سمعتم بهذا؟ هذا في العلة في القياس الآن ما معنى تنقيح المناط أن تخرج الأوصاف الطردية يعني غير المؤثرة في الحكم واضح وتخريج المناط استخراج العلة التي تصلح لبناء الحكم عليها يمثلون لهذا بمثال مشهور الرجل اللي جاء يقولون معنى الرواية مشهورة ليس فيها هذا يلطم خده وينتف شعره يذكره هكذا الأصليون ويقول هلكت وأهلكت وقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم فقال اعتق رقبه فما علة الأمر بإعتاق الرقبة الآن لاحظ الأوصاف اللي جاء بها هذا الرجل جاء يلطم خده واحد ينتف شعره نعم وهو رجل أيضا هذا ثلاثة ويقول هلكت وأهلكت هذا الرابع والخامس يقول وقعت الخامس أهلي والسادس فينا هالرمضان والسابع وأنا صائم لاحظ ما الذي يعتبر الآن هذه صارت كم ثمانية ثمانية أوصاف فهل نقول لا تجب عليه الكفارة إلا إذا كان أعرابيا ويلطم خده وينتف شعره ويقول هلكت وأهلكت ويقول وقعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم نقول لا كونه أعرابي هذا وصف طردي يعني غير مؤثر في الحكم واضح وكونه يلطم خده وينتف شعره وصف طردي هذا يسمونه تنقيح المناط يعني إخراج الأوصاف غير المؤثرة وكونه هذا الإنسان يقول واقعت أهلي لو واقع امرأة أجنبية في نهار رمضان نفس الشيء عليه كفارة واضح فذكر الأهل هنا لا معنى له وإنما الوقاع الوقاع معتبر ولا غير معتبر معتبر طيب في نهار رمضان هذا معتبر ولا غير معتبر معتبر لا بد منه وأنا صائم لو كان مسافر أو مريض يعذر بالفطر فلا إشكال فهذه يسمونه تنقيح فهنا الآن مسألتنا ذي نبغى ننقح المناط لو جينا ننظر إلى هذه الأوصاف طيب توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة فهل هذا معتبر في الخمسة والعشرين الذي يظهر أنه لا يرجع إليه فالخمس والعشرون تتحقق بحضور الجماعة سواء توضى في بيته أو لا لكن ما الذي يرتبط بهذه الأمور لم يخطو خطوة إلى آخره ما ذكر بعده جيد ما ذكر بعده وهو أنه لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة هذا, هذا متى يتحقق له؟ نقول كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فأحسن الوضوء يعني في مكانه اللي هو فيه سواء في بيته أو في سوقه وجاء في بعض الروايات أنه في بيته نعم فأحسن الوضوء لابد من إحسان الوضوء ثم خرج إلى مثل لا يخرجه إلا الصلاة ما خرج عشان يقابل فلان فإنه يحصل له مثل هذا الأجر تحط عنه الخطايا وترفع له الدرجات طيب يقول فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلح هذا تكلمنا أيضا عليه وقلنا بأنه ما دام في مصلح أنه, أنه يفهم منه أيضا أنه لو لم يكن ينتظر الصلاة لكن الذي يحصل له بالجلوس إلى الصلاة أنه لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، وبهذا نعرف فضل من جلس بعد الصلاة في المسجد. لكن قوله في مصلّة هنا ما دام في مصلّة لو أنه ذهب وجلس في زاوية أو تسند على عمود هل ينتفي هذا؟ هل يقال ما يحصل له الأجر ولا المقصود مصلّة يعني مثل المسجد؟ ما خرج خارجه هذا اللي يظهر والله أعلم فليس معنى ذلك أنه يجلس في البقعة التي صلى فيها فقط لا يجاوزها ولا يميل عنها له أن ينتقل في مكان آخر في المسجد فيكون قد جلس في مصلى الذي صلى فيه نعم الله تعالى أعلم وهذا هو اختيار الحافظ بن حجر رحمه الله نعم طيب هنا في هذا الحديث في ذكر الدرجات نعم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم خمسا وعشرين ضعفة وهناك بسبع وعشرين درجة يحتمل أن يكون بخمس وعشرين صلاة أو سبع وعشرين صلاة احتمل أن تكون الدرجات يعني أنه تضاعف كأنها بخمس وعشرين صلاة فيما لو صلى بمفرده نعم. مثل ما جاء في الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة وهكذا فهذا فضل صلاة الجماعة تضاعف فيها الصلاة قد يرجح هذا المعنى الحديث الذي أخرجه مسلم صلاة الجماعة تعدل خمس وعشرين من صلاة الفذ بهذا اللفظ تعد تعدل 25 من صلاة الفذ بمعنى أنها تضاعف عليها بهذه الأضعاف وفي آخر صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده وهذا أصرح وهي رواية صحيحة وعند أحمد أيضا من حديث بن مسعود وفيه كلها مثل صلاته وقد يدل على هذا أيضا الرواية التي هنا في عند في حديث أبي هرير رضي الله عنه أنها تضاعف وهذا هو الأقرب الله تعالى أعلم أن المضاعفة بأي اعتبار أنه لو صلى مع جماعة فأفضل ممن صلى وحده خمسا وعشرين مرة خمسة وعشرين مثل ما جاء صلاة في المسجد الحرام تفضل أو تعدل مئة ألف صلاة أو كما قال عليه الصلاة والسلام والله أعلم طيب هنا في هذه الأحاديث صلاة الجماعة الجماعة كما ذكرنا سابقا أنه قد يكون أل عهدية نعم بمعنى الجماعة التي تقام في المسجد وقد يقال إنها معرفة فيكون ذلك للعموم لأن الأل التي تفيد العموم هي أل التعريف صلاة الجماعة حتى لو في بيته جيد يحتمل هذا وكذلك هنا أيضا صلاة الرجل في الجماعة صلاته في الجماعة يعني إذا قلنا إنه صلى في جماعة قليلة أو كثيرة نعم أن الأمر يستوي فهل هذا هو المراد هذا يحتمل أن الجماعات تستوي في الأجر ولكن قد يرده حديث أبي رضي الله عنه مرفوعا وفيه وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاة وحده وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى هذا حسنه الألباني في صحيح أبي داود فدل على أن كثرة الجماعة أفضل وأنه يزيد بها الأجر لكن هنا في بيان هذا المقدار بخمس وعشرين أو بسبعين و عشرين لكن هناك وجوه أخرى في التفاضل غير هذا يعني هذا يحصل بالجماعة هناك ما يزيد عليه يحصل بكثرة الجماعة وأيضا الإمام كون الإمام فقيها أو نحو ذلك وإقامة السنة نعم والعلم عند الله عز وجل جاء أيضا عند أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد مرفوعا الصلاة في جماعة تعدل خمسا وعشرين, خمسا وعشرين صلاة فإذا صلها في فلات فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة صلاة في فلاة فدل على أن القضية تزيد باعتبارات مختلفة نعم وأيضا حديث صلاة الرجل في الفلات تضاعف على صلاته في الجماعة طيب كذلك أيضا إذا بعد ممشى الإنسان عن المسجد نعم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى وهو مخرج في الصحيحين أبعدهم فأبعدهم فدل على أن الناس الجماعات تتفاوت وأن المصلين تتفاوت أجورهم غاية التفاوت وأبعدهم أبعد فأبعدهم ومشى ليس معناه على الأرجح والله أعلم أن الإنسان يتخير المسجد البعيد فيذهب إليه قصدا فإن الأفضل أن يصلي بما يليه إلا إن كان لعذر مثل أن يكون هذا الإنسان لا لا يقيم الصلاة كما ينبغي يستعجل، لا يقيم السنة في صلاته جيد أو عنده بدعة أو يقع منه نوع إخلال أو يظهر عليه فسق فإنه يتجاوز هذا ويصلي مع الأبعاد لكن الكلام هنا بأن أعظمهم إنما يكون ذلك حيث إن الإنسان يأتي إلى هذا المسجد الذي هو الذي يليه قد لا يوجد أصلا بينه وبينه أو يقصده نعم لأن قصده مطلوب ولو على سبيل النجب مثل لو أنه تجاوز المسجد الحي وذهب إلى المسجد النبوي فهذا أعظم من من يجاور المسجد أعظم أجرا وقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل إن لك ما احتسبت اللي قالوا لو اتخذت حمارا أو انتقلت قريبا إلى المسجد فذكر له النبي ص... فذكر أنه يحتسب ممشاه ويحتسب رجوعه فقال الله عليه وسلم إن لك ما احتسبت ودل ذلك أيضا على أن أن رجوع الإنسان من المسجد أنه يؤجر عليه أيضا وليس الذهاب فقط قال إن لك ما احتسبت والرجل قال هذا وهذا ممشاه ورجوعه وكذلك الحديث الآخر الصحيح غزوة قفلة كغزوة يعني الرجوع من الغزو مثل الذهاب والله عز وجل يقول ذلك بأنه لا يصيبهم ضماء وقال ولا يطأون موتي أن يغيظوا الكفار ولا وقال ولا يقطعون واديا فكل هذه الأشياء تكتب لهم من المشي وما يحصل لهم من اللأواء والأذى والجوع والعطش وإغاظة العدو والله أعلم طيب هنا الحديث الآخر أو الرواية الأخرى أثقل الصلاة على المنافقين الصلاة العشاء ذكرنا الدواعي لهذا لماذا أثقل قلنا إيش ها إيه وقت اي دعم قد يشق عليهم الخروج إليها ل ولا يراهم الناس فلماذا يتصنعون؟ وأيضاً وقت الراحة والنوم، نعم، والفجر كذلك، هاه؟ كذلك. بعد النوم وألف ما يكون النوم بعد الفجر. الأحد المجانين لما زارهم الوزير، و. وكان واحد يقع ويقوم والآخر يضرب نفسه وآخر ينتف شعره واحد لا يتكلم ينظر فقط زارهم وزير فلما أراد الخروج قال له هذا اللي ساكت قال عندي سؤال فقال سل ما هو السؤال قال متى يجد الإنسان لذة النوم فقال إذا أراد أن ينام قال كيف يجده قبل أن يدخل فيه فقال فإذا استيقظ قال كيف يجده وقد فارقه قال فإذا كان نائما قال كيف يجد شيئا وقد ارتفع إدراكه قال فأجب قال إن قام لحاجه ثم يرجع فقال لا كلمت مجنونا بعدك كلام جيد فهذا الإنسان اللي يريد أن يقوم للصلاة الآن أو يطفع الساعة ألف ما يكون النوم في تلك اللحظات، أليس كذلك؟ أي نعم، فال... ففيها مشقة من هذه الحيثية، نعم، والناس على كل حال، نعم. قال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. ولو يعلمون ما فيه ما لأتوهما ولو حبوة ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة وفي لفظ عند البخاري لقد هممت آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم لاحظ ذكر الجمعة فالذين قالوا بأن الجماعة لا تجب تارة يحتجون بهذه الرواية نقول الروايات الأخرى صحيحة أيضا لو ما عندنا إلا هذه الرواية لقولنا هذا الدليل لا يصلح لإثبات أن الجماعة واجبة لكن عندنا أذل أخرى وروايات أخرى ويحتجون أيضا على أنه صل الجماعة وليس الجمعة يكون سلم ما فعل ما فعل من ذكر ما منعه من ذلك هو وجود النساء النساء والذرية و ولهذا جاء في رواية مسلم فأحرق بيوتا على من فيها وعند أحمد لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقمت العشاء وأمرت فتياني يحرقون ما في البيوت بالنار وهذا لا يكون إلا لترك إلا لترك واجب ثم حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن هذه التسمية لم ترد في رواية البخاري وإنما في مسلم وفي بعض روايات أنه بلال وفي بعضها أنه واقد والحافظ بن حجر رحم الله رجح أنه بلال وذكر احتمالا أن الواقع لربما تعددت لكن هذا في إشكال يبعد أن يصدر هذا من بنيه مرة بعد مرة ثم يقول لكل واحد لا كلمتك بعدها هذا بعيد وعلى كل حال هنا قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط جاء تفسيره في بعض الروايات أنه لعنه ثلاث مرات وفي بعضها فزبره وقال أفل لك في رواية فما كلمه عبد الله حتى مات وفي لفظ لا تمنع إماء الله مساجد, مساجد الله الآن المرأة لا تمنع من الخروج وكما ذكرنا سابقا أن النساء شقائق الرجال وأن المرأة إذا صلت في جماعة فلها كالأجر المذكور بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين درجة بخمس وعشرين أو بسبع وعشرين ولا يوجد ما يستثني النساء لكن النساء غير مخاطبات بالجماعة على سبيل الإيجاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبيوتهن خير لهم وقال لأم حميد حديثي ذكرناه سابقا لما قالت إني أحب أن أصلي معك ذكر لها أن صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد نعم، فهن غير مخاطبات في الجماعة لكن لو صلينا جماعة مع بعضهن كتب لهن أجر ذلك لو صلت مع في المسجد مع الإمام كان لها كأجر الرجال ولذلك نقول لها 27, لها 27 درجة ولكن الصلاة في البيت أفضل من 27 درجة لأن محل المرأة البيت وقرن في بيوتكن بل إن بعض أهل العلم قال إذا كانت من شواب النساء شابة فإنها لا تخرج وتمنع وهذا لا دليل عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم امرأته وقال لا تنمعوا إماء الله فيدخل فيها الشواب وغير الشواب لكن كان في عادتهم وعرفهم عرف المخاطبين أن ذوات الخدور أن ذوات الخدور لا يخرجنا إلا إلى بيت الزوج ما تخرج وهذا عندنا إلى عهد قريب قبل نحو أربعين سنة لا تخرج والبنات ينظرن من ثقب الباب لا يعرفنا الطريق وليس عندها عبات ومن العيب الذي يوصم به الرجل ويتهم في فحولته ورجولته ومرؤته أن يشتري للبنت عباتا قبل الزواج هذا موجود في ولاد نجد إلى عهد قريب لا تخرج وإذا رادت أن تزور أقاربها تخرج في غلس في وقت الظلام تعيرها أمها عباتها فتخرج إلى قاربها مع أبيها يمشي معها ثم يرجع بها عشاءا لألا يراها أحد هذا للسلة الرحم لاحظتم كيف هذا إلى عهد قريب فالحاصل أن بعض الفقهر قالوا أن هذا لا يدخل فيه الشواب والحديث عام لكن كان في عرفهم أن البنات ولذلك جاء في صلاة العيد نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يخرج ذوات الخدور والحيب أمر غريب لأن ذوات الخدور ما يخرجن فاستدل به جمع من أهل العلم على وجوب صلاة العيد لأن دوات الخذور شل يخرجها ما تخرج فكون أمرها بالخروج يدل على أن الأمر عظيم جدا وأنه لا يسع تركه بحال من الأحوال وعلى كل حال هن داخلات في العموم وهذا ذكره جمع من أهل العلم منهم الحافظ ابن القيم ولكن صلاة في البيت أفضل من صلاتها في المسجد فإذا خرجت تصلي في المسجد فبشروط أن تخرج غير متطيبة ولهذا جاء في بعض رواياته عند أبي ذاود وليخرجن تفلات تفله المرأة التي تغيرت رائحتها يعني بعيدة تماما عن الطيب غير متطيبات وعند مسلم من حديث زينب الثقافية إذا شاهدت إحدى كنا المسجد فلا تمس طيبا وفي بعضها إذا شاهدت, شاهدت إحدى كنا العشاء فلا تطيب تلك الليلة وعند مسلم الحديث أبي هريرة أي ممرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة وفي الصحيح عن عائشة لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل على هذا وجاء تقيد هذا الحديث نعم من حديث ابن عمر في الصحيح إذا استأذن إذا استأذنكم نساءكم إلى المسجد فأذنوا لهن جاء مقيدا بإيش بالليل بالليل من أجل ألا ألا ترى وعلى كل حال المرأة إذا خرجت غير متبرجة ولا متزيينة ولا متطيبة فلا تمنع لا تمنع و وأما إذا خرجت بلون من التبرج فيجب مو بلا تمنع يجب أن تمنع وأن يؤخذ على يدها كالتي تلبس عباءة مخصرة أو تلبس النقاب الفاتن أو تأتي مع السائق لوحدها أو تلبس حجابا مزركشا مزينا أو مضخرا أو فهذه يجب منعها لا تذهب لأنها تفتن الناس وذكر بعض الفقهاء رحمه الله أن المرأة الجميلة التي عرفت واشتهرت بالجمال أنها لا تخرج لكن هذا لا دليل عليه بخصوصه لكن يقال من خيف منه الفتنة أو عليه فإنه يمنع لهذا الاعتبار أما عموم النساء فإنهن لا يمنعن كما أنها تمنع لو كان في طريقها إلى المسجد من يخاف عليها منهم أو في المسجد من يخاف منهن قد يوجد نساء غير جيدات لأي أمر من الأمور يخطفن النساء كما نسمع أحيانا أو أنها لربما سحرتها كما يحصل أحيانا تقول رجعت من صلاة التراويح في رمضان وأنا أوثر الوحدة وأجلس في الحمام وأبكي إلى ساعتي هذه فالحاصل أن إذا خيف عليها فإنها تمنع إذا خيف عليها إذا وجد ما يتخوف من جهته هذا مسجد يصلي فيه مثلا نساء غير مأمونات أو نحو هذا فتمنع كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي لكن لا تمنع لمجرد لأنها امرأة فإذا استأذنت فيؤذن لها ويبين لها ما هو الأحسن والأفضل والله تعالى أعلم على كل حال صلاة الجماعة فيها مسائل كثيرة جدا لكن نحن نذكر ما يليق بهذا المختصر وكنت أشرت في المرة الماضية إلى أن الإنسان يمكن أن يدخل مع غيره في الصلاة يأتم به يلتحق به ويمكن للإنسان أنه إذا فاتته مع غيره بعض الركعات أن يلتحق أحدهما بالآخر ليكن إنا من له جيد كل هذا ممكن وفي أبواب الإمامة تذكر مسائل أيضا اتمام المتنفل بالمفترض والعكس إلى آخره مما قد يفيد ذكره في هذا المعنى حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يتهجد وحده فجاء ابن عباس فأحرم معه فصلى به النبي صلى الله عليه وسلم مخرج في الصحيحين وبهذا نعرف أن المنفرد يمكن أن يكون أن يكون إماما وكذلك حديث عائشة كان يصلي من الليل وجدار الحجرة قصير فرأى الناس شخصه فقاموا يصلون بصلاته ابتدى منفردا فذلك حديث جابر سرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فقام يصلي وكانت علي برده ذهبت أخالف بين طرفيها إلى أن قال ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه فجاء جبار بن صخر حتى قام عن يساره فأخذ فأخذنا بيديه جميعاً حتى أقامنا خلفه وهم خرج في صحيح مسلم وكذلك حديث أبي سعيد من يتصدق على هذا فيصلي معه في رواية لأحمد فقام يصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحق به بعد ذلك وما يتعلق باعتمام المسبوق بالمسبوق حينما يقومون يدل عليه حديث المغيرة في صلاة عبد الرحمن بن عوف وصلى معه النبي صلى الله عليه وسلم ركعةً فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه المغيرة فركع الركعة التي سبق بها رواه, رواه مسلم فهذا فهم منه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى به, صلى به إماما وله إذا صلى مع الإمام أن ينفصل لعذر كأن يكون الإمام يسرع مثلا نعم أو نحو ذلك يدل عليه حديث قصة معادة المعروفة الرجل الذي انفصل لأنه شق عليه ذلك في لفظ لمسلم فانحرف الرجل فسلم ثم صلى وحده نعم والله أعلم صلى الله عليه وسلم